هذا هذا الخداع وهذا المكر يتوصل إلى الإقاع بالخصم من حيث لا يشعر هذا هو هذا هو الخداع هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قالوا لا غلمنا الآن يقولون غلمنا لأن خدعنا محمدا وأصحابه ولكن في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه خدعوا الله، ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يبت وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به. بل أنكروا فخدعوا أنفسهم بذلك فإن قال قائل ما وجه قداعهم لله والذين آمنوا قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان سلمت أموالهم ورقابهم من القتل وصار لهم كرمة فيقول خدعنا محمد وأصحابه حيث قالوا إنهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين لكنهم بقولهم هذا نجوا من المعاملة كما يعامل الكفار قال تعالى وما يخدعون إلا هم وما يشعرون أي أنهم لا شعور لهم يتبين به أنهم خادعون لأنفسهم لأن على أبصارهم تشاؤه ولا هو هو مفتون عليها وكذلك السم نعم احيانا يعلق الفلاح والايمان والتدبر على قلب القران احيانا نضلك بالعقل ما لها مثل؟, مثل ما يتذكروا إلا اول الألباب اي العقول لكن المراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول الادراك والقلب هو محل العقل ولهذا قال تعالى فالمثل القرص تكون الا قلوب يعقلون بها لا تعمل ولا تعمل قلوب التي في الله عليه وسلم ينقذ الملاحقين في هذا الطرفان وبعضهم يقول لنا ما عليه الناس ما دمت يعني أسيره يعني في قلب الصحيح ما هو الضابط مراقبة الضابط أن الإنسان مؤتمر على دين ولا يحمل الإنسان اللي واقب أحدا في دينه أبدا اللهم إلا إذا كان هناك شبهة حوية وأراد أن يتأكد وإلا فلا أجد لأن الأصل أن المسلم محترم محترم في أرضه محترم في ماله Karaminasi? Ei, vähän muut muut asiat. Jos kutsuut heille, ettei he tekevät sitä, he tekevät sitä. Mutta minä en ole sellainen ihminen. Lennänne rasvassa on lausetta, että me inneme, että me annamme, että me annamme, että me annamme, että me annamme,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 أقول ليس واضحاً لأنني فيها للغاية هذا نعم الله لكم في المسر الله تعالى لا إذا قلنا المعنى معنى بشر فيما يسوق جرت اللغة العربية أن المقصود بذلك التأكم به. فالرسول لو وشرهم بهذا ليس بشرهم بما يسوقهم أنا متأكد من بين. والله سبحانه قال كثيراً يذكر سبحانه القرآن على سلطة الحكم، حكم بالقطع. ايه؟ نعم. لا أصفهم العربية نقول هذا نستحمل التحكم، الله متأكد من نعم. سرديجي. حديث. أول كان شعرياً أم كان اعتزلية. ثم بعد أربعين سنة من اعتزال، اتصل بعبد الله بن الكلاب مؤسس مذهب الكلابية وأخذ منه بعض الشيء وبقي على ذلك مفدة ليس طويلة ثم وفقه الله عز وجل إلى أن أخذ بقول الإمام حمد رحمه الله هنا. لا ندري نتعلم يا عبد الله وإلا خير لهم آمنوا كما, آمنوا الناس قالوا كما آمن <t> <وشعر> ناس من شيخنا أيه. نعم في هذه الآية الكريمة فوائد منها النص على هذا الصف من الناس وهم المنافقين من يقول عن النبلاه من الآخر وما هم بالمؤمنين ومن فوائدها نفل الوسط على من لم يتحقق فيه من جانب لأنهم يقولون أنهم مؤمنون لكن مؤمنين بالظاهر وليس مؤمنين بالباطل ولهذا قال وما هم بمؤمنين أي باطلا ومن فائدها أن الاستسلام الظاهر إذا لم يكن مبنيا على عقيدة فإنه له لا فائدة منه لقوله وما هم بمؤمنين ومن فائد الآت الكريمة أن من قلب الحقائق ودع ما لم يكن عليه ما لم يكن عليه من الأوصاف، ففيه شبه بمن بالمنافق، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثاً، منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان. نعم. ومن فوائد هذه الآية وما بعدها أن المنافقين نخادعون الله والذين آمن فيستفاد من ذلك أن المخادعة من صفات المنافقين فإن قال قائل التورية فيها نوع مخادعة فهل يكون المورد متصفاً بصفات المنافقين لأنه أظهر خلاف ما يريد فالجواب أن يقال التورية إذا كان لها مقصود صحيح خرجت عن مشابه المنافقين وإذا لم يكن لها مقصود صحيح فإنه يخشى أن يكون للإنسان مشابها للمنافقين ولهذا حرم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التورية إلا لحاجة أو ضرورة ولكن أكثر العلم يقولون إن التورية من غير ظالم لا بأس بها ومن فوائد هذه الآيث الكريمة خادعون الله الذين آمنوا جواز أطفي غير الله على الله في بحرف يقتضي المشاركة يقول يخادعون الله والذين آمنوا ولم يقل ثم الذين آمنوا ووجه ذلك أن العلة واحدة فمخادعتهم لله مخادعة للمؤمين مخادعة للمؤمين مخادعة لله عز وجل بخلاف الأمور الكونية فيجب أن تذكر ما سوى الله معطوفاً بثم لأن الأمور الكونية تتعلق بالربوبية و و وما يتعلق بالربوبية فإن فعلنا فيه تابع لفعل الله عز وجل بخلاف الأمور الشرعية ولهذا يقال ولهذا قال الله تعالى في آية كثيرة أو نسب الشيء إليه وإلى رسوله بالواو في آية كثيرة لكن في أمور شرعية ومن فائد هذه الآية أن من خادع الله والمؤمنين فإنما يخادع نفسه لأنهم سوف يعاملون بالظاهر ويستمر على هذا الباطل وهذه لا شك أنها أنه خداع للنفس حيث يظن أنه على على صواب فيستمر في عمله فخدع فيخدع نفسه بذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم لكن ليس عندهم شعور في أنفسهم ولذلك استمروا على هذا ولو شعروا أنهم يخدعون أنفسهم ما استمروا على ذلك ثم قال عز وجل في قلوبهم مرض هذا متدلع الدرس اليوم آه. في هذه الآلات الكريمة فوائد أولا أن المنافقين مرض القلوب يقول في قلوبهم مرض وجعل المرض محفوفا بضرفية القلب كأنه متمكن من القلب ولذب بالله. في قلوبهم مرض فما هو مرض هؤلاء مرض هؤلاء الشك أو الكفر والجحود والمخادعة والمكر وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآلة الكريمة أن من علم الله فيه شرا وسوءا زاده من سوءه وشره ولهذا قال فزادهم الله مرض. وهذا أشد من قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأن هذا صريح كأن الله تعالى زادهم مرضا وإذا زاد المرض فالمآل الهلاك ومن فائد العيوة الكريمة أن هؤلاء لهم وعيد وعيد هؤلاء المنافقين بالعذاب الأليم المؤلم لقوله تعالى ولهم عذاب أليم ومن فائدها إثبات السببية لقوله بما كانوا يكذبون وفي قراءة يكذبون كما مر فهم كاذبون مكذبون وهذا من فوائد القراءة القراءتين أن الأمة تدل على أنهم هم بأنفسهم يكذبون والثانية أنهم يكذبون الحق والصدق وإثبات الأسباب هو ما دل عليه الشرع والعقل والواقع، وانتفاؤها نقص في الشع في العقل ونقص في الدين يعني نفيها، لأن كل أحد يعلم أن كل شيء له سبب، لكن منهم أسبابه معلومة ومن ومنهم أسبابه مجهورة لنا، وقد سلف العلماء علماء الملة في الأسباب. فمنهم من قال فيها ومنهم من فر ومنهم من توسط فأمن وغالون فيها فقالوا إن الأسباب مؤثرة بنفسها لا بمحل قابل ولا بسبب فاعل هي مؤثرة بنفسها وليس لله فيها أي تعلوم وهؤلاء هم الطبيعيون والفلاسفة الذين يجعلون الشاء تتتابعل بنفسها وليس ولا علاقة لله تعالى بها وهذا لا شك أنه شرك وجحود للخالق والقسم الثالث فرطوا في الأسباب، القسم الثاني فرطوا في الأسباب، وقالوا على الأسباب ما له تأثير أبداً ولو جعلنا لها تأثيراً أثبتنا لله شريكا وأن احتراق ما يقدر الاحتراق بالنار ليس بالنار لكنه احترق عند ما جوع فيها لا بها وكذلك يقولون في الكسر إذا انكسر شيء انكسر الزجاج بالحجر يقولون الحجر ما كسر الزجاج إنما انكسر عند الصدمة لا بالصدمة ولا شك أن هذا سفه في العقل وضلال في الدين أما السفة في الحقق فواضح لو تأتي أي, أي صبي من الصبيان وترمي بالحجر على على الزجاج وتنكسر وتسأل وش لا كسره وش يقول الحجر بفطرته وطبيعته وأما كونه ضلالا في الدين فلأن القرآن والسنة مملوئان بذكر الأسباب وتأثير الأسباب لكن تأثيرها بما عودع الله فيها من القوى المؤثرة <تصفيق> ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى حكم عدل لا يعذب إلا من يستحق لأنه قال لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن فوائد الآية أن, أن اختلاف القراءات يكون فيه زيادة معنى فإن قوله يكذبون هذه قراءة يكذبون قراءة أخرى لو كانت الآية ليس فيها إلا يكذبون صار الوعيد على كذبهم هم بأنفسهم يقولون عاما وهم غير مؤمنين. ولو كانت يكذبون لكان وعيد أيضا على تكذبهم على تكذبهم لا على كذبهم فإذا اقترنت الآيتان حصل بذلك معنى زائد ولها نظائر منها مالك يوم الدين ومالك يوم الدين بالألف وبدونها تزداد الفائدة باجتماع القر القراءتين بأن الله ملك مالك إذ يوجد من المخلوقين من هو مالك لكنه ليس بمالك ويوجد من هو مالك ولكنه ليس بمالك ولهذا أمثل مثل إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا هذه جمعت بين معنى التبين أولا والتثبت ثانيا يعني حتى تثبت حتى يبين لكم التثبت أولا والبيان ثانيا يعني عكس ما قلت التثبت أولا ثم, البيان ثم التبين ثانيا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض من القائل القائل المؤمنون لا ترسلوا في الأرض، وذلك بما بخداعهم وغشهم وكذبهم. قالوا إنما نحن مصلحون. يعني ما نحن إلا مصلحين. والحمد لله أنهم أنهم لم يقولوا إنما نحن مصلح إنما نحن مصلحون. لو قالوا إنما نحن مصلحون لكان أكبر دعوة. إذا قالوا إنما نحن مصلحون يعني ولا مصلحة غيرنا. أما إذا قالوا نحن مصلحون فلا يمنع أن يكون غيرهم مصلحا ولكنهم حصروا الصفاتهم بأنهم مصلحون يعني ليس فينا شيء من الإفساد ولكن الله رد عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، رد عليهم ردا قويا بماذا كان قويا أولا بآجات الاستفتاح ألا يعني تفيد التنبيه والتوكيد وثانيا بإن أدى لها التوكيد وثالثا بهم التي هي ضمير فصل تفيد الحصر والتوكيد فقال الله عز وجل ألا إنهم هم وحدهم المفسدون ولكن لا يشعرون بفسادهم لأنهم الإذبلاء قد طبع على قلوبهم فلا شعور عندهم ففي هذه الآية أولاً نعم فيها هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المنافقين قد نصر ولكنهم أصروا على ماهم عليه ظن منهم أنه إصلاح ومن فوائد هذا هذه الآية الحذر أي حذر الإنسان من عمل قلب حيث يعمل العمل يظن أنه مصلح وهو مفسد وهذا من أخسر الناس بل هو أخسر الناس عملا قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال من الذين ظل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صبحا فهؤلاء إلا الذين المنافقون يقولون إنما نحن مصلحون فهل هذه دعوة أو هذا ظن منهم أنهم مصلحون الظاهر الثاني أنهم ظنوا أنهم على إسلاح جمعوا بين إرضاء المؤمنين وإرضاء الكافرين فظنوا أنهم مصرحين ولهذا قال ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون لأنهم قد عميت يربع بصائرهم الله يزال بالله ففيه الحذر من أن يرى الإنسان باطلا حقا والحق باطلا ومن فوائد هذه الآ الآيات الكريمة والتي بعدها أن الإنسان قد يعم قلبه فإنها لا تعمل الأبصار ولا تعمل القلوب التي في الصدور فيرى الباطل حقا والحق باطلا لقولهم إنما نحن مصلحون. فإن هذه الجملة لا شك أنها تفيد الحصر والتوكيل. لكن مع هذا لا ليس عندهم صلاح. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة وجوب الرد على أهل الباطل وبيان أنهم على ظلال لأن الله لم يسكت عن هؤلاء بل رد عليهم وأبطل ما هم عليه من المنهج الفاسد ألا إنهم هم المفسدون ومن فوائد هذه الأنة الكريمة أن الإنسان قد يكون من المفسدين في الأرض ولكنه لا يشعر بذلك. لما ران على قلبه من ظلمات المعاصي حتى لا يشعر بأن الباطل الذي هو عليه باطل وإذا قيل لهم آمن كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما من السفاء ألا إنهم السفاء ولكن لا أعلموا إذا قيل لهم من قال المؤمنون يقول آمنوا كما آمن الناس كما آمن فلان وآمن فلان يقولون أنؤمن كما كماما سفاه يعني لن نؤمن فلا هنا للنفث ثم إنهم لا يتهموا اقتصروا على نف الإيمان بل وصفوا المؤمنين بأنهم سفاه وهذا كما حكى الله عن المسلمين أنهم إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء نظالون فهم هنا يقولون أن أؤمن كما عمل السفهاء، فوالسفهاء فم... أجمع سفيه والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف ه... هذا الضابط العام للسفية هو الذي لا يحسن التصرف إن كان في المال ففي المال إن كان في الملاية ففي الملاية إن كان في عمل الخاص ففي العمل الخاص المهم أن نقول السفيه من لا يحسن التصرف قال الله تعالى ألا إنهم السفاء وهذا جفاع عن المؤمنين ألا إنهم هم السفاء نقول فيها بالنسبة للتوكيد كما قلنا في الآية التي قبلها ألا إنهم هم المبسدون ولكن لا يعلمون وهنا قال يعلمون وهنا قال لا يشعرون وذلك لأن هذا الشيء أمره ظاهر إيمان المؤمنين ظاهر وكفر المنافقين ظاهر أيضا لكن هؤلاء فقدوا العلم فلم يكن عندهم علم بل كانوا جهالا بالواقع ففي هذه الآية من من الفوائد أن هؤلاء قد أمروا بالمعروف وفي التي قبلها نهوا عن المنكر إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هذا نهي عن المنكر آمنوا كما آمن الناس هذا أمر بالمعروف، ولكنهم أبوا وليادوا بالله فلم ينتهوا عن منكر ولم يأتمنوا بمعروف ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عرض من استجاب للحق أو بيان ذكر من استجاب للحق يكون مشجعا على قبوله حيث قال كما آمن الناس وهذا أمر معلوم لأن الإنسان لا شك أنه يتأسى بالغير فإذا عرضنا أن ندعو أن ندعو شخصاً له رطبته الكبيرة نقول آمن كما عمى فلان قم بهذا الأمر كما قام به فلان ليكون ذلك تنشيطاً له وتسجيعاً له ومن فوائد هذه الآية بيان حقد المنافقين على المؤمنين لإنكارهم الإيمان الذي هو من دايدا من السفاء حيث يقول أن كما أمن السفاء ولا شك أن أعظم الناس حقدا على الإسلام والمسلمين هم المنافقين كما قال تعالى هم العدو ومن فائد هذه آية الكريمة أن وصف المؤمنين أو تلقيب المؤمنين بألقاب السوء أمر كان عليه الناس من قبل كان عليه الناس من قبل وإلى يومنا هذا من وصف المؤمنين بأنهم رجعيون مثلا وقالوا هؤلاء رجعيون ليس عندهم شيء من التقدم هذا الوصف ينطبق على من؟ على الذين وصفوهم بالرجعية أو على المؤمنين؟ على الذين وصفوهم بالرجعية لأن الرجعية في الحقيقة هو من لم يسبق إلى الخير وعما من سبق إلى الخير والإيمان والعمل الصالح فهو المتقدم ومن فائد هذه الكريمه دفاع الله تعالى عن المؤمنين لقوله ألا إنهم هم السفهاء وهذا دفاع يتضمن شيئا يتضمن رفع السفه عن المؤمنين لأنه حصر السفاهة بمن؟ المنافقين والثاني وصف أولى المنافقين السفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الماكر المخادر سواء في الدين أو في عدد الدين يعتبر سفيها لأنه لا بد أن يظهر الله أمره ويف ويفضحه ومن فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يكون على سفه وضلال ولكن يحجب عنه العلم فيبقى ظنا أنه على حق نسأل الله لنا ولكم السلام نعم نعم يعني هذا التقسيم حتى الآن الناس الآن بين مؤمن كصريحة صريح Okaa, hyvä. Okei. Okei. Okei.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 يأتي أخذون ويلاقيهم عليه ما ولا أولياء ما لهم حجة ماذا بلعهم الحق ما بلعهم الحق هناك أعلى وأدنى منها أعلى وصل لهم الله والأدنى اللي ما يملك شيء الواجب عليهم أنه لما قال لهم الأدنى أن هذا غلط وهذا كفر هذا الشيء الواجب عليهم أن يتوقف ويبحث هم أن يقول ربنا إن طعنا سادتنا وكبران فأضلنا السبيل ما هل يحسب الحجة؟ نعم. الله فيكم في موارع لنا من صفات الكفار والمنافقين. فومن أصول أهل السنة والجماعة إقامة الحجة على المعين ليثبت كفره أو النفاق الأكبر فيه. نعم. فهل يصح إطلاق الكفر والنفاق بغلبة الظن أم لابد من التيقن بإقامة الحجة؟ لا لا بد من التيقن. لا بد من التيقن. لأن غلبة ما ماك. وهذا حكم ستقول هذا كافر هذا من أفر بد من العلم نعم حب صار الكفار قلنا قلت ان... بارك الله وقيت أن حب صار الكفار على المؤمنين هذا من النقل نعم طيب الآن هذا شعب يعني يشجع مثلا منتخبه وفريقه ف... يش يشجع فريقه أو منتخبه فقدر وعنه يكون منتخب كافر يقابل منتخب مصر فحب أن ينتصر المنتخب الكافر إلا هذا يحدث لكي يقابله هو أصلاً يعني نتسك الكورة هم الكورة حالية إلا هل هذا هو مفاق أكبر أم أصبر علما بيننا الآن حب أن ينتصر الكفار أنا لا أعتبر هذه الألعاب شيئاً أصلاً وأحذر من المشاركة فيها وأحذر من المشاهدتها Binnenä muut ihmiset eivät shbe muishahdta. Jäävät yöllä koko ajan, ja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 شيخ من يعني يظهر ال؟ أنا <تسجيل> كلها نحن نعام الناس بالظاهر نعم يا عبد الله ها ما يطلب يعني هذا والله ما أنا توقتي يلا عبد الله يعني سمعت أن بعض أن بعض من ينسبون إلى العلم هم الآن يعني يقودون بعض الناس فذكرون مثلا حد الردة ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم لم يكون الحج المرتدين وأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم يقول القائلون هكذا هيك هيك هذا الناس يكفرون حج مرار ليش الرسول ما قام عليهم الحج ما قام عليهم الحج ولم يقتلهم توصل ذلك إلى إنكار الحج وقال ما يمكن لأحاديث أن لا حديث تنسخ الآية فما حكم هذا يعني حكم هذا أن قال من يطع رسول فقد فقد يطاع الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه يكون هذا كقول الله وأما هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازادوا كبيرا فهذا حكاية حال وهل الرسول علم بهم اطلع عليهم ما في لي عنه اطلع عليهم لكن الشخص قدر الذي يتزعم القول هذا هل هي أن الله عز وجل وأن يراجع نفسه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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ولَأَرِكَ الَّذينَ جَرَوا الضَّلالةَ بالهُدى فَمَا رَبِحَتْ تِجاراتُهُمْ وَمَا كَانوا مُتَّقينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي استوَقَدَ ناراً فَلَمَّا أضاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتِ اللَّهِ يُبصِرونَ صوم بطنهم يوم فهم لا يرضعون أو كصييب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوارق حذر الموت والله محيط بالكافرين يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فيه، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أقول بلا من الشيطان الرحيم قال الله تعالى وهنالق الذين آمنوا قالوا آمنا الفاعل يعود على المنافقين والذين آمنوا يعني المؤمنين الخلص كالصحابة رضي الله عنه قالوا آمنا بألسنتهم فقط لأن الله يقول في أول سياق الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وبدوم الآخر وما هم بمؤمنين فيقولون بألسنتهم آمنا وهم كاذبون نشهد أن أنهم كاذبون كما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنك لرسول نشهد إنك لرسول الله فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكالبون اتخذوا عمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله وإذا وإذا خروا إلى شياطينهم قالوا إن معهم خلو إلى شياطين قد يتبادر إلى الذهن أن أن يكون السياق وإذا خلو مع شياطين أو خلوا بشياطين لكن آيات جث وإذا خلوا إلى شياطينهم فقيل إن معنى الآية وإذا خلو أي انفردوا عن المؤمنين راجعين إلى شياطينهم وقيل إن خلو ضمنت معنى الرجوع وهذا أصح وبناء على هذا القول الأخير لا تحتاج الآية إلى تقدير يكون خلا مضمّن معنى الرجوع وهذا من بلاغة القرآن واختصار الكلمات أن يضمن الفعل معنى فعل آخر يدل عليه متعلق أو متعلق هذا فعل ووله أمثلة منها قول تعالى عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا العين ليس ليس, ليس يشرب بها إنما يشرب الأئمة فلماذا قال يشرب بها؟ قال العلماء إن الباب معنى من أن يشرب منها وهذا قول الكوفيين وقال الأهل البصرة بل إن يشرب ضمنت معنى يروى فهم يشربون ريا وحينئذ يصح أن تتعدى بالباع إذن إذا خلو إلى شياطينهم أي رجعوا إلى شياطينهم فضم من ذلك معنى الرجوع والشياطين جمعوا شيطان والمراد بهم أسيادهم الذين ينتمون إليهم لأن المنافقين لهم أسياد فمثلا عبد الله بن أبي سيد في قومه يذهب قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ويقولوا نحن معكم فإذا رجعوا إليه أمثاله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهسئون إنما أكم هذا إثبات لولايتهم لهم لكن يحتاج مع الإثبات لولاية البراءة من من من, من المؤمنين عبروا عن البراءة من المؤمنين بقولهم إنما نحن مستهسئون إنما نحن مستهسئون بمن بالمؤمنين وتأمى القولة إنا معكم تجدها جملة مؤكدة بإنا وتأمل قوله إنما نحن مستهزؤون تجدها جملة فيها الحصر يعني ما نحن إلا مستهزئين إلا مستهزؤون أي ما حالنا مع الذين آمنوا إلا الاستهزاء فقط وليس لنا نية المؤمن في هذه الآية الكريمة بيان خداع المؤمنين نعم صل بيان خداع المؤمنين من المنافقين يعني أن المنافقين يخادعون المؤمنين وهذه طبيعتهم أنهم يخادعون الله والذين آمن لقولهم إنا معكم ثم إذا ذهبوا لشعاطينهم قالوا إنما نسازون ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس لنا نحن إلا الظاهر ليس لنا إلا الظاهر فنعامل الناس بظاهرهم حتى أن رسول صلى الله وسلم عليه وسلم قال أيها الناس إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع فمن قضيت له من أخيه شيئا أو من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار أو قال جملة من النار فليستقل أو ليستكثر فنحن في الدنيا ليس لنا إلا الظاحل لك الحساب الآخر على الباقي وجه ذلك أن المؤمنين يعاملون هؤلاء المنافقين على أنهم إيش مؤمنون لقولهم قالوا عملوا ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن دين المنافقين دين اختفاء واستسرا لا يعلن به لأنهم يخافون من القتل بتدل إذا خلو إلى شياطين قالوا إن معكم ومن, ومن فوائد ومن فائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق الشيطان على دعات الكفر بقوله إلى شياطين ومن فوائدها أيضا أن الشيء إذا كان محصورا فإنه يذكر بصيغة تدل على الحصر. حيتقى شياطينهم ولم نقل إلى الشياطين وهناك فرق بين شياطينهم وبين الشياطين كما نقول مثلا إذا خاطبنا رئيس الكفر لا نقول الرئيس فلان وإنما نقول رئيس قوم ولهذا كتب الرسول عليه الصلاة والسلام إله رقله فقال هي رقل عظيم الروم ولم يقل العظيم بل قال عظيمه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بل فعله كبيرهم ولم يقل الكبير قال كبيرهم فمثل هذا يجب التنبه له يعني لا نعطي الأشياء المطلق مع أنه مخصوص ومن فائد هذه الألات الكريمة قوة موالاة المنافقين للكفار لقولهم إنا معكم يعني على الزين والشين كما يقول العوام على الشدة والرخاء ومن فوائد لآية الكريمة أيضا تأكيد هؤلاء المنافقين للشياطينهم بأنهم إنما يعاملون المؤمنين معاملة استهزاء لا حقيقة إنما نحن مستهزئون قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طلعانهم نعمهم هذا جزاء من جنس العمل. هم يستهزئون بالمؤمنين والله تعالى يستهزئ بهم بهؤلاء المنافقين وذلك بما أعطى المسلمين من الأحكام التي تبنى على الظاهر. فإن هذا استساء بهم لأن لأنهم يعاملون في, في الظاهر معاملة من المؤمنين وهذا استساء أن نجعل الكافر معاملته كمعاملة وقول يمدهم في طغيانهم هل في طغيان متعلق بيمدهم أو بيعمهون الظاهر الثاني أنها قدمت على يعمهون لإفاتة الحص ولتناسب رؤوس الآيات يمدهم قال العلماء يمد في الشر ونمد في الخير يعني أمد الرباعية في الخير. قال تعالى وامدناهم بثكاث ولحم مما يستهون يتنازعون فيها كأسا لا لغون فيها ولا تثين. وأما مد فهي في الشر. قال الله تعالى ونمد له من العذاب مدا. ونقال يمدهم في طيائهم ماهم لأن هذا شر. ومن فوائد أن الطغاة في الغالب يعمون عن الحق والعياذ بالله لما في نفوسهم من الاستكبار والعذو فهم يعمون في الطغيان ولا يتصورون أنه طغيان فيتمادون فيها الطغيان من فوائد هذه الكريمة إثبات الاستهزاء لله أي أن الله يوصف بالاستهزاء ولكن هل يوصف به على الإطلاق؟ لا لا يوصف به على الإطلاق إنما يوصف به في مقابلة من يستهزئ به ورسله وعباده الصالحين ومن فائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قد يمن للإنسان في الطغيان فيستمر عليه حتى يزداد إثما ولهذا من علامة حب الله للإنسان أن نعجل له العقوبة في الدنيا حتى تكون العقوبة مكفرة لسيئاته ومنبهه له لأن كل إنسان عاقل مؤمن إذا أصيب بالمصيبة وعلم أنه السبب سوف يرتدع عن فساده ومعصيته فإذا أنضاء الله تعالى تنبيه المؤمن عجل له العقوبة وصار يمشي على الأرض وليس عليه من ذنب بسبب تكفير السيئات بهذه البلاء ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذه الآية يكيف عليها أهل البلاء لأنهم يجعلونها السعارة تصريحية تبعية أو السعارة مكنية ثم يقولون فيها ترشيح أي تقوية وهو قول فما ربحت تجارتهم وهذه واحدة تصريحية وما كانوا مهتدين للمكنية وبناء على أننا لم ندرس البلاغة لأكثر الحاضر منكم نعرض عن التفصيل في ذلك ونذكر المعنى أولئك الذين اشتروا الضلالة أي اختاروها على إيش؟ على الهدى لكن سم اختيارهم إياها اشتراءاً لأن المشتري يشتري السلعة على أنه راغب فيها فهم رغبوا الضلالة فاشتروها وزهدوا في الهدى فباعوه والباء في قولة بالهدى الباء للبدل والعوض يعني أخذوا الظلال والعوض بالله وبذلوا الهدى اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ما نافية يعني هذه التجارة التي ظنوها ربحا هي خاسرة المنافقون الآن يرون أنهم رابحون المنافقون في معاملتهم للمؤمنين ول ول ول الشياطين يرون أنهم رابحون وأنهم لعبوا بعقول هؤلاء وهؤلاء لكنهم حقيقة مع الكفار فظنوا أنهم ربحوا لكن هل هذا ربح يقول عز وجل فما ربحت تجارتهم بل هي خاسرة وما كانوا مهتدين لأنهم بقوا على هذا العمل وأملي لهم به فظنوا أنهم على صواب والوالانسان إذا فعل المنكر وظن أنه على صواب فإنه لا يكاد يفلت عنه لا في العقائد ولا في الأقوال ولا في الأفعال نعم في الآيات الكريمة هذه طوائف منها بيان سفه هؤلاء المنافقين حيث اشتروا الضلاله بالهداه ومن فائدة هذه الآية الكريمة أيضا أنه يجوز أن نعبر بالعبارة الدال على المعنى ولو لم تكن موضوعة له في الأصل لأن الله عبر باختيارهم الضلاله على الهدى عبر عنه أو بأنهم اشتروا فإذا ظهر المعنى فلا بأس أن تعبر بما يدل عليه بل إن هذا يكسب المعنى جمالا ورونقا ومن فوائد هادرات الكريمة أن الإنسان قد يظن أنه أحسن عملا وهو قد أساء لأن هؤلاء الشراء وظلاء بالنهدى أظن منهم أنهم على صواب وأنهم رابحون فقال الله تعالى فما ربحت تجارتهم ومن فائد الآية الكريمة أن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى لأن الله نفى ربح تشارتهم لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى فالمدار في الربح والخسران على الهدى ويؤيد هذا قول الله تعالى والعصري إن الإنسان لك خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصل الصدق وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تشارة تنجيكم من عذاب أليم أكمل الآية ولك أكمل الآية لا لا لا أكمل لأنك باني صرحت تياخذ من المسجد تصرح عنه ومجلس علم يحيى أحسن ذلكم خير لكم قف لان ان كنتم تعلمون لو وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم وهو خير علينا ام لم نعلم طيب المهم على كل حال أن التجارة الرابحة هي هذه التجارة الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس نعم ومن فوائد العالة الكريمة أن هؤلاء لن يهتدوا وما كانوا مهتدين لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلذلك لا يرجعون وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لا يرجف، فالجاهل البسيط خير من هذا، لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب وليس على صواب. اللهم انتصرت المستقيم.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 ايش لا يعني قلنا معنى يهمون يعني يتيهون في الطغيان فلا تهتدوا طيب انت أنت يعني ذكرتم رأسا بدون فصل طيب انتوا من, من, من الشرح من الشرح شرح يعني الآن أين لا أبدا لو نجيب على الأسعار المكنية والتصحية والتبعية والترشيح والتجريد والإطلاق نحتاج إلى خمسة دروس نعم إيه تحتاج إلى هذا صحيح هذا يحتاج يحتاج, يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى تقسيم المرض مرض القلوب يعني قد يكون مرض النفاق قد يكون مرض الشهوة قد يكون مرض حب الدنيا اي نعم ذكرونا ان شاء الله ها عندك شيء لكن ترى نجلد النوم اي نعم بس بارك التي ذكر فيها نعم عاد يحتمل هذا لأن شرع لكم دين ما وصى به نوح والذي أوحين عليهم وما وصانا به إبراهيم؟ ذكر إبراهيم بعد نوح. يمكن هذا ترتيب زمن. هذا كل حال. أنت تبرين الموضوع. تأمرينهم من زمن. كل من زمن كان قد محب. لا لا لا لأنه شرع ما وصى به نوح والذي أوحين عليهم. لأن جمع بين أول الرسل وآخر الرسل ثم ذكر من بينهم. ما يظهر ما يظهر؟ أنا أملتها كثيرا ما ظهر لي ظحل إما أن نقولهما في منزلة واحدة وفضلهما الذي عند الله عند الله ما أنا ما نتكلم فيه لكن ما يظهر لنا وإما أن نقول نسكت نعم انتهى انتهى نبدأ يا الله عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم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 ان الله على كل شيء قدير الحمد نعم نعم نعم اخذت هو نعم يجيب اقشوه هي من فوائد الآيات الكريمة الله يستهزئ بهم بقبط علينا تنبيه لطيف دي. وهو قال تعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما إحنا مفسدون على إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا إنهم كما كما آمن السفهاء على إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون إِنَّ رَبِّكَ أَيَّنَ هذا نبدأ منها. قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض قسمه مرض شبه ومرض شهوة. المرض مرض شبه ومرض شهوة. أما مرض الشبه فهو الجهل. فإن الجهل عمل وهو مرض. والجاهل يرتكب الخطأ من حيث لا يشعر. وأما مرض الشهوة فهو مرض استكباع في الغالب ومرض المنافقين إما مرض شبهة وإما مرض شهوة فمن يشتبه عليه الأمر فمرضه مرض شبهة ومن لم يشتبه عليه الأمر فمرضه مرض شهوة ومن, الأمراض ومن أمراض القلوب ما يحصل للإنسان من مرض شهوة النساء وذلك كقوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا أما الآيتان اللتان ذكرتهما فهما في الأول قال ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون والثاني قال ألا إنهم مصفاء ولكن لا يعلمون فما وجه التفريق في الفاصلتين الأولى والثانية وجه التفريق ظاهر لمن تأمل الإفساد في الأرض يدرك بالحس ولا يدرك بالعقل بالحس ولهذا نفى فيه الشعور والشعور يتعلق بالمحسوسات ولهذا تقول ما شعرت بهذا الشيء أي ما أدرقته بحسي وأما السفة فإنه يدرك بالعلم والتأمل حتى ينظر هل هذا سفيه أو غير سفيه فلهذا نفع عنهم العلم لأن سفه من الأمور المعقولة لا من الأمور المحسوسة وإنما نبهت على هذا لأنه يرد في القرآن الكريم آيات مثل, مثل هذه بمعنى أن الله يخلف العبارة ويأتي بعبارتين يظن الضان أنهما واحد ولكن عند التأمل يحصل الفرق الكبير ويشبه ذلك أن يأتي الله عز وجل بما لا يتوقعه للإنسان كقوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء وكان المتوقع أن يقال يقضون بالباطل ضد الحق لكن يبين عجز هؤلاء الذين يدعون من دونه وأنه ليس لهم قضاء إطلاقا فلهذا قال والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لا حق ولا باطل لأنها أعجز من أن تقضي بشيء والقرآن الكريم في الحقيقة إذا تأمله العسان يزداد سبحان الله بصيرا وعلما ونورا لكن يحتاج إلى قيده أشار إليه الشيخ رسام رحمه الله فقال في العقيدة الواسطية وما أبركها من عقيدة قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق فجعل الشرطين التدبر وحسن القصد طالبا الهدى منه يعني لا طالبا الغلبة أن يكون يغلب غيره مثلا أو طالبا الهوى لعله يجد في القرآن ما يؤيد قوله فهذا قد يحرم العياذ بالله لكن من تدبره قالباً الهدى منه تبين له طريق الحق ووجد فيه من العروم والمعارف وإسلاح القروب ما لا يستطيع العنسان أن يصفه. نسأل الله يا جنابكم من أهله اللهم صل الله على محمد. اه نعم اه نرجع الآن إلى ما وقفنا عليه الله يسازوا بهم ويمدهم في طيانهم يعمعون من فوائد هذه الآية الكريمة قلنا إثبات الزهزة بإثبات بال... وصفة الزهزة من الله عز وجل لكنها صفة مقيدة بمن يستهزئ ليتبين بذلك أن الله فوق استهزاء هؤلاء من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يمد في الطغيان ويمهله فيزداد تغيانا حتى إذا أخذه الله لم يفلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليوم للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ولهذا إذا رأيت نعم الله تطرى عليك فتوقف انظر هل أنت قائم بطاعته فهي نعم هل أنت لم تقم فهي نقم واستدرات ومن فوائد الآية الكريمة أن الطاغي يكون في ضلال والعياذ بالله ويحجب, ويحجب الوصول إلى الحق لقوله يا عمهون فإياك يا أخي أن تكون من هؤلاء الذين عندهم طغيان في حق الله وطغيان في حق عباد الله فإنك سوف تزداد ضلالهم ثم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلال فبالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أخذناها وفوائدها من فوائدها أن الذين اشتروا الضلالة في الهدى يعني اختاروا الضلالة على الهدى ليس لهم ربح إطلاقا حتى لو ربحوا في الدنيا فهو استدراج والربح في الدنيا لا يعني الربح في الواقع لأن مآل ربح الدنيا كالمال والبنين والترف والنعيم وش مآله الزواج, الزواج. قال الله تعالى في قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون نعم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين دي. كذلك وورغتناها قوما آخرين نعيم الدنيا ليس بشيء لأنه ذاهب فلهذا قال ما ربحت تجارته حتى لو أن الإنسان أملي له وزاد ربحا في طيانه فإنه خاسر ومن فوائد لآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم وذلك بتصوير المحسوس المعقول تصوير المحسوس وجهه اشتروا الظلالة بالهدى وهذا الشراء والبيع يكون من المحسوسات فما ربح تجارتهم أيضا تجارة من المحسوسات وما كانوا مهتدين ومن قائد الآية الكريمة أن من سلك طريق الظلالة حجب عن طريق الهدى بقوله وما كانوا مهتدين وله ولهذا الشواهد قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريك مضطرب في شك في غفلة ثم قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد استوقتنا ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين مثلا نارية ومثلا نائية حسب أحوالهم فقال مثلهم كمثل, كمثل الذي استوقد نارا يعني كمثل رجل ليس معه نار ولكنه استوقد أي طلب من غيره إيقاد ناره لأنه استفعل معناها الطلب مثل استغفر أي طلب المغفرة استنصر طلب النصر وقد تأتي لغير ذلك قد تأتي للمبالغة السنوة قد تأتي للمبالغة مثل استكبر ليس معنى طلب الكبر ولكن معناه ازداد في كبرياء إذن استوقد عقيل تأتي لإيش قصر استفعل أنا استفعل تأتي لإيش للطلب وقد تأتي للمبالغة بارك الله استوقد نارا أي طلب إيقاد نار وهذا يدل على أنه كان في إيش في ظلم لكن طلب إيقاد النار أما هو في نفسه ما عنده نار ولا عنده ضياء استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره أضاءت أي النار التي استوقدها ما حوله أي حول أي حول المستوقد ما هو حول النار لو كان المراد حول النار لقال ما حولها ولما قال ما حوله أي ما حول المستوقد لم تذهب بعيدا أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، فبقي الحرارة والظلمة، لأن عادة الـ الـ الـ النار إذا خمدت أن تكون حارة وظلمة دخان راح الضياء، بقيت الحرارة والظلمة. الحرارة والظلمة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. لا يبصر ظلمات جمع. لا بد أن ندرك ما هذا الجمع؟ أولا ظلمة الليل كيف ظلمة الليل من أين ترين أن هذا في الليل؟ أضاءت ما حوله في النهار ما تضيء الش النهر ما حوله لأن نور الشمس يحجب كل نور ظلمة الثانية أن أنه إذا أتت الضياء إذا أتت الظلمة بعد الضياء صارت أشد. وجرب نفسك أطفئ اللنبة وأنت فاتح العينين وأنت فاتح العينين تجد الظلمة وإذا بك بعد قليل ترى ما حولك ولهذا أنصح كل من أراد أن نطفئ اللنبة أن يغمض عند إطفائها لأنه إذا غمض حين إطفائها ثم فتح وإذا الأمر طبيعي أليس كذلك يا رشاد طيب لا أنا أريد إقرار أنا أريد إقرار إقرارك الطبيا. صحيح. إينه؟ لأنه في أصله لوجود الضوء تكون حادثة العين منقبضه. إينه؟ وعند الظلمة تكون مفتوحة. نعم. يمر وقت حتى وقت حتاخذ ساس. نعم الحمد لله. هذا أدركناه بالتجربة وأكون أدرقه بالطب نظريا. على كل حال هذه إذا إذا ذهب الضوء بسرعة صار ظلما شديدة. كذا. الظلمة الثالثة ظلمة الدخان لأن عادث ال... ال... ال... ال... النار يطفئت بدون أن ينتهي الوقود فإنه يكون دخان وهنا الوقود لم ينتهي لأنه قال استوقد فلما أرأت بمجرد الإضاءة ذهب الله في النور معناها أن الوقود لم ينتهي بعد وحينئذ يكون الدخان فسار الظلمات الآن ثلاثة صار الثلاثة فلما أراد مأحوله الله بنورهم وتركهم في ظلمات النور مفرد بنورهم الظلمات شر لأن النور واحد لا تكرر أو لا يتضاعف واحد سواء قوي أو أضعف وتركهم في ظلمات لا يبصره أي لا يرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون بالله هذا عد حالهم يعني بعد أن ذكر المثل ذكر الحال صم عن سماء الحق بكم عن قول الحق عمي الرؤية الحق فهم عليهم الله قد سدت عليهم الأبواب من كل جانب لا يسمعون الحق ولو سمعوا من تفعوا والثاني وكم لا ينطقون به لأنهم ينطقون بالباطل إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا ويدخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستاذقون ولا ينطقون أبدا بالحق حتى لو نطقوا به فهو باللسان فقط الثالث يعني طاهر الثالث ما هو آه. لا لا لا أصبح. الرجل سارع <تصفيق> إلى أين؟ ها؟ لا أراك الله بأسا إذن نسى الله لك الشفاء وأخوانه يؤمنون عمي. عمي يعني عن الحق لا يرون فهم لا يرجعون أي فبناء على هذه الأوصافة الثلاثة لا يرجعون عن ما كانوا عليه نعود إلى فوائد الآية في هذه, الحديقة في هذه الآية الكريمة دليل على بلاغة القرآن حيث يضرب للمعقولات أمثالا محسوسات لأن الشيء المحسوس أقرب إلى العقل من الشيء المعقول لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال, المعقولة الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يوضيك الإنسان جيدا ومن فوائد الآيات الكريمة إقرار القياس إقرار القياس يعني أنه دليل يؤخذ به وجه ذلك يا خالد لا هذه الآية هذا الدليل لكن نريد وجه الاستلاف الكاف أيضا للتشبيه. أراد منا أن نقيص حالهم على حال ما يستوى منا أن نقيص حالهم على حال وكل مثل في القرآن فهو دليل على إقرار القياس وإثباث القياس أي مثل في القرآن فهو دليل فيكون في ذلك رد على منكر القياس يعني بعد ما نثبت يقول فيه رد أنتم تقرؤون القرآن كل يوم وليلة وتجدون فيه الأمثال وهي لا شك قياس واضح جلي من فوائد هذه الألوات الكريمة أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور ليس في قلوبهم نور لقوله كمثل الذي استوقى جنارا أي طلب إيقادها من غيره، غير وهو كذلك فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهداء والعلم والنور فإذا وصل إلى قلوبهم بمجرد ما يصل إليها يتضاعن ويزول لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب وأعمام وأخوال وأقارب فربما يجلس للمؤمن حقا فيتكلم له بالإيمان الحقيقي ويدعوه فينقدح في قلبه هذا الإيمان ولكن سرعان ما يزول سرعان ما يزول نسأل الله لنا لنا ولكم الثبات نعم كمثل الذي استوقد نار نعم من فوائد الآية الكريمة أن أن الإيمان لا بد أن يكون له أثره حتى في قلب المنافق. لقوله فلما أضاءت ما حوله الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم نعم ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر. ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين وهي أو ما تكلم أتحدث الله فيه عن المنافقين قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبيعي على قلوبهم هذا الإيمان الذي نقطعه في قلوبهم على طول زاد من فوائد هذه الآية الكريمه أن نور الإيمان في قلوب المنافق لا يعد يعني لا يعد صدورهم يقوله أضاءات ما حوله ولم يتقدم إلى الأمام لم يؤمن بالآخرة ولا بالرسل السابقين ولكن حصل هذه القلة من الإيمان فأضعت ما حوله ثم ذهب ومن فوائد هذه الآية هذه هذه الكريمة أنه بعد أن ذهب هذا الضياء أحلت بعدهم الظلمة الشديدة بل الظلمات ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم ذهب الله بنورهم أخذ كأنه أخذه قهرا فإن قال قائل أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية فالجواب لا لأن هذا الذي حصل من رب العباد عز وجل بسببه وتذكر جائما قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه حتى أتبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فهو السبب هو سبب نفسه أي سبب ضلاله ومن فوائد هذه الآية الكريمة تخلي الله عنه لقوله وتركهم تخلى الله عنه ويتفرن على ذلك أن من تخلى الله عنه فهو هالك ليس عنده نور ولا هدى ولا صلاح وتركهم في ظلمات لا يبصر يعني لا يمكن أن يكون ناء يكون لهم ااا أو كسي أو كس أو كسي أو كصييب من السماء به ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلونها أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقطع أبصارهم كل ما أضاء لهم. مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرحيم انتهى المثل الأول الذي ضربه الله تعالى للمنافقين لأن الله تعالى ضرب لهم المثلي المثل الأول مثل الناري والمثل الثاني مثل مائي وانتهى الكلام على المثل الأول بفوائده وأحكامه ألأس كذلك؟ نعم بفوائد سم البطن النعو طيب من فوائد هذه الآية أن هؤلاء والعياذ بالله أصمى الله آذانهم فلا أسمعون الحق ولو سمعوا من تفعوا ويجوز أن ينفى الشيء لانتفاء انتفاء الانتفاء به كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون بوكم ويستفاد منها أن هؤلاء من هؤلاء منافقين لا ينطقون بالحق كالأبكر ويستفاد أيضا من هذه الآية أنهم لا يبصرون الحق كالأعمى ويستفاد من هذا أنهم لا يرجعون عن ضيهم لأنهم يعتقدون أنهم محسنون وأنهم صاروا أصحاب للمؤمنين وأصحابا للكافرين هم أصحاب المؤمنين في الظاهر وأصحاب الكافرين في الباطل ومن استحسن شيئا فإنه لا يكاد أن يرجع عنهم وهذه هي الفائدة أيضا فائدة أخيرة أن الإنسان إذا استحسن الشيء فإن رجوعه عنه يكون بعيدا أما المثل الثاني فقال الله تعالى أو كصيب من السماء أو هنا للتنويع وليس لشك لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء فلا يدخل الشك في خبره فهي إذن للتنويع وهل هذا النوع مثل آخر ينطبق على أصحاب المثل الأول؟ أو مثل لأصناف آخرين من المنافقين في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إن حال المنافقين تشبه المثل الأول وتشبه المثل الثاني ومنهم من قال إن لكل مثل قوما من هؤلاء المنافقين وبعد أن نشرح إن شاء الله تعالى هذا المثل يتبين أي القولين أصح قول أوك قيل إن فيه محذوف إن فيه محذوفا والتقدير كأصحاب صيب بدليل قوله يجعلون أصابع أي يجعلوا أصحاب هذا الصيب أصابعهم في آذانه وقيل إنه لا يحتاج إلى هذا التقدير بل إن الله تعالى ضرب المثل بالصيب نفسه والصيب هو المطر سمي بذلك لأنه ينزل وكل شيء نازل يسمى صيبا وأصلها من صاب يصوب فنجد الآن أن احتل الياء منقلب حنوار أيهما الياء الأولى والثانية أصلها الصيوب فهي إذن الثاني ولكن اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الثانية ياء أنت في الياء الأولى هذه قاعدة تصريفية ربما لا يعرفها من لم يكن عرف الصد لكن هذه قاعدة تصريفية إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواوي يا ثم تدغم مع الأهل موجودة أو كصيب من السماء قوله من السماء هذه بيان للواقع وليست قيدا مخرجا لما نعم مخرج مخرجا لما يخالف المنطق وذلك أن الصيب لا بد أن يكون من السماء لأن قلنا إنه النازل النازل من وهو المطر وفائدة ذكره بيان الواقع من وجه وبيان أن هذا الصيب عظيم لأن النازل من السماء يخوف أكثر من الجاري في الأرض لأن الجاري من الأرض يمكن أن هرب منه لكن النازل من السماء لا يمكن أن هرب منه أو كصيب من السماء فيه ظلمات وراءت وبر ظلمات جمع ظلمة فما هذه الظلمات الظلمات ظلمة الليل هذه واحد الثاني ظلمة السحاب الثالث ظلمة الصيب الذي هو المطر فإنه يحدث الظلمة فيه ظلمات ورعد وهو الصوت المسموع من السحاب وبر وهو النور أو الضوء المشاهد في السحاب والبرق سابق على الرعد لأن الرعد يتأخر لواسطة المسافة بينه وبين الأرض والصوت أقل سرعة من الضوء لأن الضوء تدركه العين والصوت تدركه الأذن وراد وبرق يجعلون أصابعهم الفاعل يجعلون يعود على أصحاب الصيب ما هو على المطر المطر ليس له أصابع وليس له آذان، لكن يجعلون أي الذين أصيبوا بهذا الصيد فيكل معنى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أصاب قوم فصاروا يجعلون أصابعهم في آذانهم الأصابع معروفة والآذان كذلك معروفة ولكن في قوله أصابعهم كيف يصح مع أن الأصبع لا يدخل في الأذن إنما يدخل في الأذن الأنملة لكن لشدة إدخالهم الأصبع كأنهم يحاولون أن تدخل الأصابع كلها حتى لا يسمعوا صوت الرعد وهو الدليل على جبنهم وخوفهم وأصابعهم في آذانهم من الصوار من هنا للسببية أي بسبب الصوائق التي ترسلها السحب والصوائقة هي عن شع دارة عن شحنة كهربائية شحنة كهربائية عظيمة يرسلها الله عز وجل فيصيب بها من يشاء يرسلها الله فيصيب بها من يشاء وهي سبحان الله قد تصيب الرجل على فراشه مع مرأته فيهلك الرجل وتسلم المرأة أو تصيب الشات يجرها صاحبها ويسلم صاحبها أو يسوقها ويسلم الساعب لأن الله تعالى يوصلها فيسوب بها من يشاء والمسألة ليست هكذا جزافا بل كل شيء عند الله تعالى في مقدار وهذه الشحنة يقولون إنه لو اجتمع جميع مولدات الكهرباء في الدنيا بأقوى ما يكون، فإنها لن تبلغ ما تحمله هذه الشحنة. وهذا شيء واضح. إذا رأيت عن الله العظيم البرق وشبينا وشبينه مسافات، ومع ذلك تجد البرق إذا ومض تجده مثلا أحياناً يكون شبر يعني عرضه أحياناً مع بعده الطائرة. لو كانت دونه في المستوى ما تجد كالنجمة لك الخفية لكن هذا تجد شيء عظيم ويدل لهذا النور الذي يكون على الأرض منه وأنه شيء عظيم وقوله من حذر الموت الصواعق جمع صائقة وهي التي تصعق الإنسان فتهلك حذر الموت هذه مفرور لأجله وعاملها يجعلون والمعنى أنهم يجعلون ذلك لألا يموت ولكن هل هذا يغني عنهم شيئا؟ لا يغني لكن هذا فعل النعامة لكن هذا فعل النعامة تدست رأسها في الرمض لألا ترى الصياد ولكن الصيادة يراها فلا فلا تسمو منه بذلك كذلك هؤلاء الذين يجعلون أصبعهم في أذانهم من الصواعق لا يسمون بها بهذا. إذا أراد الله أن يصيبهم أصابع، ولهذا قال والله محيون بالكافرين، فلن ينفعهم هذا الحذر. ثم بين الله تعالى شدة هذا عليهم شدة الضوء، لما بين شدة الصوت وأنهم لفرارهم منه وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابع في أذانهم بين. شدة الضوء عليهم فقال يكاد البرق يخطف أبصاره لأن أبصارهم ضعيفة لا تتحمل وإنما يكاد يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة لأنه يأتي بسرعة ثم تأتي بعده ظلمة سريعة فربما يكون ذلك سببا لفقد البصر ثم قال كلما ما أضاء لهم مشوا فيه. وإذا أضاء عليهم قاموا التعب الفرق الإضاءة قال كلما أضاء لهم ما شو فيف كأنهم ينتهزون فرصة فرصة الإضاءة ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين وينتهزون الفرصة في كلما أضاء كلما أضاء لهم ما شو فيف ولو شيئا يسير وهو شيء يسير إذا لم إذا لم يكن البرق متعاقبا بسرعة فإن وميض البرق يسير جدا لا يخطون خطوة إلاه وقد جاءهم الظلام كلما أضع لهم مشوفيه وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا قاموا بمعنى وقف إذا أظلم عليهم قاموا كيف أظلم عليهم؟ لأن وميض البرق يولد ظلمة فوق ظلمة الليل ونحن ذكرنا في في أول الآية أنه ظلمات ظلمة الليل ظلمة السحار ظلمة المطر هؤلاء كل إذا أظلم عليهم قاموا فتكون هذه ظلمة الرابعة وهي فقد الضوء فإن فقد الضوء إذا فقدت الضوء صار الشيء مظلما أكثر مما كان عليه في الواقع. فيكون الآن الظلمات تكون أربعة ظلمات، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا وان شاء الله لا ذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن تحدث الصواعق ودون أن يحدث البرق، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يتبى السمع والبصر بدون بدون أسباب، فالسمع بدون صواعق لأن الصواعق صوتها عظيم. ربما يصم الآلاء والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار لو شاء الله لذهب بسنهم أبصارهم دون أن يحصل هذا إن الله على كل شيء قريب لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم ي... لم يؤمنوا إطلاقا لم يؤمنوا أصلهم منافقون وهم يهود وهم المنافقون اليهود لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس ومنهم يهود من بني إسرائيل اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدا ليش لأنهم كفار من الأصل لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزه الله في بدر هؤلاء ليس ليسوا على على هدى كالأولين الأولين استوقد النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار ثم والياضب لهم تكسو لكن هؤلاء من الأصل